إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ويكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ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 ورفعنا ثوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعزوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتهم الانبئاء بغير حق وقولهم, وقولهم قلوبنا غرف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم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 الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا, الربا وقد نهوا عنه وأكليموا أموال الناس بالباطل وأعترنا للكافرين منهم عذابا ليما لكن الواسخون في العلم منهم والنؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون بما أنزل لَكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ سَنُوتِيهِمْ أجرا عظيما إ أَ خنا إلَك وَأَو عن إِلَ إ الرهمَ وَإثملَ وَإحابق وَإسْحطَ يافُوبَ وَلَدَاف وَسَ وَأَوبَ وَيون سوَهونَاسُلَم وَآتَن دودَ